السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد سلامة تكسومونياد تشانيل أرب بودكاست دانيني الأستاذ شادي السيد واليوم إن شاء الله سنستمر في سلسلة التعبيرات المتشابهة هذا يجب أن أقوم بإمكانكم في بلاي لست أنكبانيين بريب وسنتناول إن شاء الله هذه التعبيرات هذا يجب أن أقوم بحث أنكبانييني دوما دائما مرارا وتكرارا على الدوام كلها بمعنى سلالو كلها نستعملها بمعنى سلالو طيب، فلو قلنا في مثال جيكا كمي بلانك دي شنطه أجتهد في دراستي دوما سيسلل راجن أتو برسنقه سنقه دي بلاجران سايا ونقول أجتهد في دراستي دائما أجتهد في دراستي على الدوام أجتهد في دراستي مرارا وتكرارا كلها بنفس المعنى سموانيا دن ين أرتنيا سما طيب ونقول مثالا آخر دن كتاب لان شنطه لين أتسحر مع أسرتي دوما سيسلل برصهور برساماك الورقسايا أتسحر مع أسرتي دائما أتسحر مع أسرتي مرارا وتكرارا أتسحر مع أسرتي على الدوام كلها بنفس المعنى طيب مثال آخر شنطهلين أشارك في تنظيف المسجد قبل العيد دوما سaya <سألو> سلalu يكوت unto مبرسكان <من> مسجدنا <نية> سبلوم عيد سبلوم العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى. أشارك في تنظيف المسجد قبل العيد على الدوام. أشارك في تنظيف المسجد قبل العيد مرارا وتكرارا. أشارك في تنظيف المسجد قبل العيد دائما. نفس المعنى. أرتن <سألت> يا سامان. المثال الأخير شنتهي إنتر أخير. أربي أولادي على الأخلاق دوما. سيامن ذا دكان أنا أنا سياء أنتو أخلاق سلالو أربي أولادي على الأخلاق دائما أربي أولادي على الأخلاق مرارا وتكرارا أربي أولادي على الأخلاق على الدوام وبذلك ننتهي من تعبطاتنا اليوم أم بيجيتوك لتاسو ده سلاسي أم كبانيا أنتو أهريئني شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله ترمكسي أنتو سماء Terima kasih untuk mendengarkan dengan baik dan tunggu kami di belajaran depan dan fi'amanillah.